Boek 2 6 en 90 wat isaoon Sitte wat isaoon Voogwoorde 3 Chorooful atuf 3 Choroof al atuf 3 Ek staan op soedra die wekker lei انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه انهض من النوم مجرد ان يدق المنبه اك موت لير اصير متعبا بمجرد أن يكون علي ان ادرس اصير متعبا مجرد أن يكون علي ان ادرس اكاو اوبويرك سو درا اك سيستغ اس سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين سأتوقف عن العمل مجرد أن أصير في الستين وانير غان ييباو متى انت ستتصل متى انت ستتصل سو خو اس اك اوام لكيت بمجرد ان يصبح عندي لحظه من وقت مجرد ان يصبح عندي لحظه من وقت هيسال <تصفيق> سيتصل هو بمجرد ان يصبح عنده وقت سيتصل هو بمجرد يصبح عنده وقت <تصفيق> إلى متى سوف تشتغل؟ متى سوف تشتغل؟ ik zal werk أعمل طالما قدرت على ذلك <تصفيق> سوف أعمل قدرت على ذلك ik zal werk سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة So faamel taama in bi saxa jeda Hy le in die bed in plaas van om te werk. In na hoeie te muddad do min n jamel Inna hoe fi el serieer Beddeen min in yamel Si lees die courant in plaas van om te kook إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ هي يجلس في يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت So far as حسب ما اعلم فانه يسكن هنا. حسب ما اعلم فانه يسكن هنا. So far as what I know, is sy زوجته مريضه. So far as wat ek weet, is hy waardloos. Hasbama a'lam, fa innehu aatilon aanil amal. Hasbama a'lam, fa innehu aatil aanil amal. Ek het verslaap, anders was ek betijds. Laqad raahet alaya nouma, wa illa la kuntu hasabal maw'id. لقد راحت علي نوما وإلا لكنت حسب الموعد أكيد دي بس جميس Anders was أك بتايد لقد فاتني الباس وإلا لكنت حسب الموعد لقد فاتني الباس وإلا لكنت حسب الموعد أكيد ني دي بات خفنتني. أندرس لم أجد الطريق <تصفيق> وإلا لكنت حسب لم اجد الطريق والا لكنت حسب الموعد